التي قال الله عنها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار نحمد الله تعالى على ما من به على هذه البلاد من دين الاسلام الذي ارتضاه لنا واكمل به الأديان وهدانا اليه وقد اضل عنه كثيرا من خلقه ونحمد الله عز وجل الذي أنعم على هذه البلاد بالأمن والاستقرار والطمأنينة ونحمد الله عز وجل أن أبقانا حتى أدركنا هذا الشهر المبارك وإننا وقد أدركنا هذا الشهر المبارك نسأل الله تعالى أن يقبل منا جميعا صيامه وقيامه. وان يجعلنا ممن صامه وقامه ايمانا بالله واحتسابا لثواب الله وان طول العمر ايها الاخوه ليس من الامر المحمود على كل حال ولا من الامر المذموم على كل حال فان طول العمر قد يكون فتنه للمرء وسببا لبعده عن الله عز وجل كما قال الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين وعمر الانسان حقيقه هو ما امضاه الانسان في طاعه ربه ما امضاه في الامر الذي خلق له وهو عباده الله تعالى كما قال, كما قال جل ذكره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوه المتيل هذا والله حقيقة العمر وساعة تمضيها في طاعة الله خير من ألف ساعة تمضيها في اللهو والغفلة وشر من الغفل من اللهو والغفلة أن تنضي زمانك فيما حرم الله عليك فإنك إن بقيت وأنت على معصية الله فإن هذا من الاستدراج الذي قال الله تعالى فيه أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون أيها الاخوه المؤمنون في هذا المكان في بيت الله الحرام في أشرف بقعة على وجه الأرض وفي هذا الشهر المبارك شهر رمضان أذكر نفسي وإياكم بنعمة الله عز وجل سائل, سائل المولى عز وجل أن يجعلنا وإياكم لها من الذاكرين الشاكرين هذا كورن الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به اذ قلتم سمعنا واطعنا وان يجعلنا من الشاكرين الذين قال الله فيهم ولا ولت جن الله الشاكر الشاكرين وقال تعالى واذا اتى ربكم شكرتم لازيدنكم ايها الاخوه المؤمنون إني أحذر نفسي وإياكم من الاغترار بالنعم أحذر نفسي وإياكم أن نجعل هذه النعم وسيلة لمعاصي الله تعالى والثرف القاتل فإن مع الثرف التلف لا تظنوا أيها الاخوه أن الثرف هو النعيم بل إن الثرف قد يكون هو الجحيم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 وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين والنعمة بالفكس هي الترف والنعمة بالكسر هي المنة التي يمن الله بها على عباده قال الله تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ولم يقل وذرني والمكذبين أولي النعمة بل قال أولي النعمة أي الذين نعموا أنفسهم ونسوا خالقهم وبهذا أحذر نفسي وإياكم من الاغتراب بهذه النعم أن نجعلها سببا للأشر والبطر ونسيان الله عز وجل وترك القيام بطاعته فإن الله تعالى حذر من ذلك في قوله أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياثا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمن مكر الله فلا يامن مكر الله إلا قوم الخاسرون إني أسألكم النائمون في الليل هل هم آمنون مطمئنون لا حقيقة الحال أنهم آمنون مطمئنون لأن الخائف لا ينام والقلق لا ينام الذين يلعبون ضحا في رابعة النهار وفي وقت الكسد والتجارة لكنهم قد ملأوا بطونهم وجيوبهم من النعم والمال الذين يلعبون ضحا هل هم مطمئنون آمنون نعم لكن هؤلاء الذين كانوا على هذه الحال نوم في الليل ولعب في النهار قد أمنوا مكر الله وظنوا أنهم رابحون في هذا وأنهم ربحوا الدنيا ونالوا الدنيا ولكن الله يقول أفأمنوا مكر الله فلا يامن مكر الله إلا القوم الخاسرون ايها الاخوه الكرام طبقوا بارك الله فيكم هذا هذا الواقع الذي تكلم الله عنه في كتابه هل ينطبق على مجتمعنا اليوم او ان مجتمعنا خال منه الجواب ان مجتمعنا فيه شيء منه لا اقول انه خال بالكلية ولا اقول انه منغمس فيه بالكليه إن في مجتمعنا شيئا من ذلك وإذا لم نعالج هذا الشيء هذا الوباء الخبيث الذي هو أشد سريانا في جسم الأمة الإسلامية من سريان السرطان إذا لم نعالج بحكمة وبيان للواقع وبيان للحكمة التي خلقنا من أجلها فإنه سوف يشتي سوف يسري في جسم مجتمعنا ثم يفتته تفتيدا ومن ثم قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي قسط إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فالصفات التي بها النجاة هم لا اربعه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هؤلاء الذين امنوا وعملوا الصالحات هل اكتفوا بصلاح انفسهم ام حاولوا اصلاح غيرهم الجواب حاولوا اصلاح غيرهم لانهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر وبذلك يكون الربح للجميع أيها الاخوه إننا في هذا الشهر يحصل لنا هذا اللقاء في كل عام ولله الحمد وأسأل الله تعالى أن يمد في أعمالنا وأعمالكم في طاعة الله حتى نغنم ونكسب حياتنا وإنني بهذه المناسبة أود لمن دعا لأخيه بطول البقاء أن نقيده فيقول, لا. فيقول مثلا أطال الله بقاءك على طاعته لماذا؟ لماذا؟ أقول من دعا لأخيه بطول البقاء فينبغي أن يقيده بقوله أطال الله بقاءك على طاعته لماذا؟ لأن طول البقاء كما أسلفنا قد لا يكون خيرا للإنسان فإن الله يقول و ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما وقد كره كثير من السلف الدعاء بطول البقاء قال يكره أن يقول الإنسان لأخيه أطال الله بقاءك ولعلهم خافوا من هذا الأمر أن طول الفقاء ليس محمودا على كل حال ولا مذموما على كل حال أقول إننا في هذا اللقاء في شهر رمضان من كل عام ولله الحمد نرى أن هذا من نعمة الله وان هذا من البركات التي تكون في هذا الشهر فان في هذا الشهر من البركات ما هو سابق ولا حق ولنستعرض واياكم البركات التي, نزلت فيها التي جاءت في هذا الشهر اللاحقه والسابقه ايضا نبدا اولا من البركات التي جاءت في هذا الشهر السابقه إيش؟ نزول القرآن نعم نزول القرآن قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هذا القرآن العظيم هذا القرآن الحكيم هذا القرآن المجيد هذا القرآن الذي قال الله تعالى فيه ولقد آتيناك سبعا من المثان والقرآن العظيم كل من جاهد بهذا القرآن وكل من تمسك به فإنه غالب لا مغلوب والعاقبة له بكل حال ولهذا نرى سلفنا الصالح الذين تمسكوا في هذا الكتاب وطبقوه تطبيقا حقيقيا نراهم سادوا العالم وفتحوا الممالك وكسروا خسرا وقصروا قيصر وانفقت كنوزهما الذهب الاحمر والفضه البيضاء انفقت في سبيل الله عز وجل الم تعلموا ان تاج كسرى جاء من المدائن الى المدينه التاج الذي يوضع ظلا على رأسه جيء به كما قال التاريخ محمولا على بعيرين إلى المدينة إلى عمر بن الخطاب لماذا لأنه عمر بن الخطاب؟ لا لكن لأنه خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قام بأمر الله عز وجل جيء بالتاج من المدائن إلى المدينة من يصدق ولا في حلم لي لكنه الحق غالب لا مغلوب وقاهر لا مقهور هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذا القرآن العظيم الذي نزل تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء هكذا قال الله تعالى وهو اصدق القائلين تبيانا لكل شيء قد تقول كيف يكون القران الكريم وهو ثلاثون جزءا لا يزيد تبيانا لكل شيء وتبيانا لكل شيء تعني انه يبين ما كان منذ نزوله الى ان ياتي امر الله عز وجل والحوادث التي تقع في هذا هذ... من ذاك الزمان الى هذا الزمان والى ما بعده هل يحيط بها الحصر او لا يحيط بها الحصر الحوادث والوقائع التي تقع للناس في امور العبادات وفي امور المعاملات هل يحيط بها الحصر منذ نزول القران الى ان ياتي امر يا الله لا فكيف يكون القران تبانا لها والذي يقول هذا القول هو الله عز وجل العالم بما قال فالجواب على ذلك أن نقول إن دلالة القرآن قد تكون ظاهرة بينه كدلالة القرآن على وجوب إقامة الصلاة وايتاء الزكاة في قوله وأقيم الصلاة وأذو الزكاة وقد تكون الدلالة من باب الإيماء والتنبيه والإشارة ولا يعقلها إلا أهل العلم كدلالة القرآن على صحة صوم من أصبح جنوبا من جماع يعني الرجل مثلا لو أصبح صائما من جماع فصومه صحيح بدلالة القرآن هل تجدون في القرآن أن الإنسان إذا أصبح جنوبا من جماع فصومه صحيح هل تجدون في القرآن ما يدل على ذلك دلالة ظاهرة صريحة لا لكنه بالايماء والاشاره قال الله تعالى باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل فقوله الان باشرهن حتى يتبين لكم الخيط الابيض اذا باشر الانسان زوجته الى هذا الوقت لازم من ذلك ان يصبح جنبا سيكون القران دالا على صحه صوم من اصبح جنبا من جماع لكن ليس بدلاله صريحه بل بدلاله الإيماء والاشاره وما اكثر ما استنبط اهل العلم من القران العظيم ما اكثر ما استنبطوا من المسائل التي لا يدركها إلا من رزقه الله تعالى فهما في كتابه وعلما بشريعته وإني أقول لك أيها الأخ إنك إذا تأملت القرآن وتدبرته وجدت فيه من المعاني العظيمة التي لا يحيط بها الحد وتيسر لك ذلك وليس يسرنا القرآن أكمل الآية من الممتدف وجدت أن الأمر يسر. ولكن أكثر الناس اليوم في إعراض عن القرآن وفي هجر لمعانيه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مشورا ليس الهجر أن لا تتلوه فقط بل حتى الهجر معانيه وعدم التأمل فيه ومحاولة معرفة تفسير هذا من الهجر ترك العمل به من الهجر أقول لا يوجد شيء يحفظ من رسول القرآن إلى أن يأتي أمر الله إلا وفي القرآن الإشارة إلى حكم وبيان, وبيان ذلك ذكر أن بعض اهل العلم اجتمع مع نسراني في أحد المطاعم فقال النصراني متحديا هذا العالم الإسلامي وتعلمون أن النصارى أعداء للمسلمين يحبون إخفاق الإسلام وأهل الإسلام ويحاولون ذلك بكل طريق لكن أحيانا بطريق الصراع الدموي احيانا بطريق الصراع الفكري وأحياناً بطريق الصراع الصراع الخلقي ونحن لا نعلم لكن هم عندهم من المكر والكيد والخداع ما يتوصلون به إلى ماربهم من غير أن نشعر إلا إذا من الله علينا بالمعونة فإنه إذا من الله علينا بالمعونة لإيماننا وتنفيذنا شرائعه فإن الله وأنكر الله والله خير الماكرين أقول إن هذا النصراني الذي اجتمع مع رجل من المسلمين وعالم من علماء المسلمين حين قدم الطعام قال النصراني لهذا الرجل العالم في القرآن أنه بيان لكل شيء فأين بيان كيف نصنع هذا الطعام في القرآن أن الصاني يعرف أن هذا لا يمكن أن ينزل به كتاب سماوي الكتاب السماوي لا ينزل ليعلم الناس كيف يشذب البصل والقرع وما أشبه ذلك إنما نزل الهداية لكن هو متحدي قال أين في القرآن أنه أن كيف نصنع هذا الطعام هل يوجد في القرآن وفيه ونزلنا عليك الكتاب تباين لكل شيء فقال الرجل المسلم نعم موجود في القرآن موجود في القرآن. قال أرنية. فدعى الرجل المسلم جاء صاحب المطعم. وقال تعالي كيف صنعت هذا الطعام؟ فقال صاحب المطعم صنعت كذا وكذا وكذا وبيك. شرح. قال هكذا في القرآن. هكذا في القرآن. فصوروا هذا. يمكن. ها؟ يمكن. كان في القرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فالقرآن فتح لنا الطريق الذي لا تعلمه اسأل عنه فكان في القرآن إشارة إلى العلم بكيفية صنع هذا الطعام لكن أين الإنسان الذي يكون عنده جواب حاضر في مثل هذه السرعة وهذا الإقناع فبهت الذي كفر يعني هذا واضح المهم يا اخوتي أن هذا القرآن تبيان لكل شيء ومن بركته أنه لا يمكن أن تحدث حادثة إلا وجدت في القرآن حلها إما عن طريق, عن طريق الدلالة الصريحة أو طريق الإيماء طيب لو قال قائل ليس في القرآن أن صلاة الظهر أربع ركعات والعصر أربع والمغرب ثلاث وما اشبه ذلك ماذا نقول له أما عن طريق صريح فهذا ليس بموجود ليس بموجود لكن عن طريق إشارة موجود أقيم الصلاة أطيع الله وأطيع الرسول صلوا كما رايتم اني اصلي بان الحكم الان ولا لا اقيم الصلاه بماذا نقيمها بطاعه الله ورسوله كيف نقيمها صلوا كما رايتم اني انتهى انتهت الدلاله وعلى هذا فقست فالقران ايها الاخوه اسال الله يجعلني واياكم من أهله المؤمنين به العاملين به القران تبيان لكل شيء هو حبل الله المتين من تمسك به نجأ ومن أطلقه هلك هذا القرآن نزل في أي شهر ها؟ في شهر رمضان في أي ليلة منه ها؟ في ليلة القدر ليلة القدر وصفها الله بأنها مباركة ووصف الله القرآن بأنه مبارك مبارك نزل في زمن مبارك مبارك انا انزلناه في ليله مباركه كتاب انزلناه اليك مبارك واضح يا جماعه فالبركه والخير في هذا القران طيب من البركات النازله في هذا الشهر البركات اللاحقه البركات السابقه ايش ارفع نصر المسلمين في غزوه بدر صح نصر المسلمين في غزوه بدر هل هو نصر لنا نصر... اليوم نصر لنا اليوم ولا لا نعم نصر لنا اليوم لا بل نصر موسى على فرعون نصر لنا لا لأننا من عرب الجزيرة لكن لاننا مؤمنون ان شاء الله تعالى فنحن نقول كل انتصار للمؤمنين في اي زمان ومكان فهو نصر لك انت ايها المؤمن في بلدك وفي بيتك قصه بدر ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج حين علم ان ابا سفيان قدم من الشام بعير لقريش بعير بكسر الباء ولا بفتح الباء بكسر الباء انت تقول بعير ولا بعير نعم الباء هنا حرف جر مهم من بنيه الكلمه لكن بعير الباء من بنيه الكلمه قدم ابو سفيان بعير لقريش نعم فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فندب أصحابه ندبهم أن يخرجوا إلى هذه العيد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه في, في, في نحو ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا ليس معهم إلا سبعون بعيرا وفرسان فقط ابو سفيان علم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج اليه فارسل صارخا الى اهل مكه يستنجدهم ليخرجوا لحماية للدفاع عن عيرهم وسلك هو جانب البحر ساحل البحر ونجا ولكن قريشا أخذتهم الحمية حمية الجاهلية فجمعوا صناديدهم وكبراءهم وشرفاءهم وخرجوا خرجوا كما وصفهم الله بطرا ثالث الناس ثالثا ويصدون عن سبيل الله حتى قيل لما علموا بنجاة العير قيل نرجع وندع القتال ولكن أبا جهل قال والله لا نرجع حتى نقدم بدرا فننحر الجزور ونسق الخمور وتعزف علينا القيام وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا ولكن الله تعالى من ورائه محيط خرجوا بهذه أبهة والغطسة والبطر وكانوا في نحو تسعمائة إلى ألف فجمع الله تعالى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على الوصف الذي وصفهم الله به في قوله ولقد نصركم الله ببدر وانتم أذل فاتقوا الله لعلكم تشكرون وكانت النتيجة أن الله عز وجل نصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهزم أولئك المشركين حتى سحب إلى قليب في بدر سحب من صناديدهم أربعة وعشرون رجلا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم براحلته فرحلت له ثم ركب حتى وصل إلى هذه القليب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم بأسمائهم وأسماء ابائهم يقول يا فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا انتبه يا ولد يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم من من يخاطب امواتا فقيل يا رسول الله كيف تخاطب من اقوام قد جيبوا فقال ما أنتم باسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يجبون والغرض من هذا النداء الغرض من هذا توبيخ هؤلاء العثاة الطغاة الظلمة فإن هذا هو محله الآن حين وقعوا أسرى لأعمالهم السيئة القبيحة وبهذا انتهت المعركة وصار النصر لمن؟ صار النصر لمن؟ كرانة وعطنية صار النصر للمسلمين على أعدائهم صار النصر للمسلمين على أعدائهم وهذه من نعمة الله تعالى علينا طيب سنورد اشكالا او اشكالين على هذه القصه اولا كيف ساق النبي صلى الله عليه وسلم ان يخرج ليأخذ عير قريش افلا يقول قائل ان هذا من باب قطع الطريق تجيب ما في أحد هنا يمين واللي صار السؤال لا, لا نقبل اليد اليسرى طيب فضل أي يعني لأن هؤلاء المشركين هم الذين جنوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وأخرجوه من أخرجوهم من ديارهم وأموالهم فكانوا قوما حربيين ليسوا أهل دمة ولا أهل عهد يباح للمسلمين اخذ أموالهم إشكال آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب هؤلاء الجيف ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وقد قال الله تعالى انك لا تسمع الموتى وقال وما انت بمسمع من في القبور والان اخصص اجب قال اخفن ايش خفيت اي نعم اي طيب هذا وجه أسمعتم ما يقول يقول هذا في بقتل المشركين الذين قتلوا في بدر يسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإشكال الآن مو في سماع الأموات عموما كيف هؤلاء يسمعون ولا يقول ما انتم بمسمع ما في القبور وهو يقول ما انتم بما بأسمع لما اقول منهم طيب لا طيب فضل يعني كما قال الاخ اللي قبلك في فائده على قولهم نزلت هذه الايه قبل يقول العلماء إن الأخبار لا يدخلها النص يدخلها التخصيص لكن لا يدخلها النص لأن النص معناه أن أحد الخبرين كذب وهذا مستحيل في, حق في كلامنا والرسول لكن ألا يمكن أن نقول إن المراد بقوله إنك لا تسمع الموت أي سماعا ينتفعون به إذا دعوتهم كما يسمع الأحياء إذا دعوتهم ممكن ان يقال هذا وانه ليس المراد انك لا تسمع الموتى اذا وقفت على القبر وقلت يا فلان او تكلمت او ما اشبه او سلمت فانه لا يسمع فالذي يظهر لي ان معنى الايه انك انك لا تسمع الموتى اي سماعا ينتفعون به ويستجيبون لك كما يستجيب الاحياء وحينئذ لا يرد هذه الإشكال اطلاقا نعم طيب هل هناك شيء من البركات في هذا الشهر اللاحقة نعم ما أثناء ها لا من اللاحق لأن هذا مستمر ما أقوله مستمر استرح لا, لا فضل طيب صح يقول فتح مكة فتح مكة من النعم السابقة علينا ولا على من فتح مكة علينا وعليهم لأنك إن قلت عليهم خطأ إن قلت علينا خطأ إن قلت علينا وعليهم صواب طيب فتح مكه كان نعمة من الله عز وجل على هذه الأمة إلى يوم القيامة وكانت مكة كما تعلمون أو يعلم أكثركم كانت بلاد كفر ظهرت فيها عبادة الأوثان والإشراك, والاشراك بالرحمن وكان جرى بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صلح صلح سماه الله فتحا مراخ يعرف نعم فضل لأن نصفك نائم الظاهر فضل أقول إن هذا الفتح الذي هو فتح مكة جرى قبله صلح سماه الله تعالى فتحا ها اين عم صح سنة. طيب هذا الصلح الحديبية كان من جملة بنوده أن الحرب يوضع بين النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش كم عشر سنوات وأن لا يعين أحدا من حلفائهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أحدا من حلفائه على حلفائهم فهل بقيت قريش على هذا العهد أو نقلت نقلت اعانت حلفائها على حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك انتقض العهد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في هذا الشهر في أوله حين مضى نحو ثمانة أيام منه خرج من المدينة غازيا قريشا في مكة وسأل الله عز وجل ان يعمي عنها الأخبار حتى يبغتها في بلادها خرج ودخل مكة فاتحا مضفرا منصورا متى قال المؤرخون دخلها في مكة في العشرين من شهر رمضان وهذا التاريخ يوازن شهرنا هذا تماما لأن العشرين من شهر رمضان هذه السنة كان يوم الجمعة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مكه مكة ظافرا منصورا مؤيدا دخل صلى الله عليه وسلم مطاطئ رأسه خاضعا لله عز وجل لا دخول المستكبرين الفرحين المرحين بل دخول الذليل العاني لله العارف لنعمة الله عز وجل الشاكر لربه دخل وهو يرتل قول الله تعالى انا فتحنا لك فتحا مبين وركزت رايته بالحجون حتى وصل إلى الكعبة ووجد في البيت وحوله ثلاثمائة وستين صنم شف كيف الجهد في بيت الله وحول بيت الله ثلاثمائة وستون صنم فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يطع يطعن يطعنها في قوس معه فتنهد ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ثم دخل الكعبة ثم وقف على الباب ماسكا بعضادتين وقريش تحته فقال لهم ما ترون اني فاعل بكم يعني ماذا تظنون أن أفعل بكم فقالوا خيرا خيرا ولا خير جملة اعتراضية نحوية خيرا أو خير خيرا, خيراً أي لا على تقدير فاعل خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فتأمل يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم خرج قبل نحو ثمان سنوات خرج مختفيا خائفا على نفسه ممن من قريش والان امرهم بين يديه الان امرهم بين يديه يقول, يقول يقول يقول لهم ما ترون اني فاعل بكم وهم يقولون هذا القول اخ كريم وابن اخ كريم يعني انت تفعل ما ما شئت لكن لكونك اخا كريما وابن اخ كريم وابن اخ كريم لن تفعل الا الخير والنتيجه انه قال كما جاء, كما جاء ذلك في كتب التاريخ قال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء وبفتح مكه دخل الناس في دين الله افواجا ودانت العرب للرساله النبويه الالهيه وانزل الله قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان ثوابا هذه السورة كان فيها قصة تصلح لشباب تصلح لشباب من يعرف هذه القصة اين أي اسمعتم ما قال طيب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجل قدر ابن عباس رضي الله عنهما ويدخله مع الشاخ بدر وخبراء الصحابه لان ابن عباس شاب مثقف واسع العلم فاحتج الناس على عمر وقالوا يا أمير المؤمنين تدخل ابن عباس معنا ولا تدخل أغلماننا فأراد عمر أن نبين لهم قدر ابن عباس فعرض عليهم هذه الصورة قال ما تقولون قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاءنا صلى الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين له قالوا إن الله يامر نبيه إذا جاء الفتح ورأى الناس يدفون في دين الله أن يسدح بحمد الله ويستغفره هذا هو ظاهر الآية فقال ما تقول ابن عباس قال أقول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أفهم منها أو ما أعلم منها إلا ما قلت وبهذا نعرف أن قدر الإنسان بعلمه وأن الشاب قد يدرك ما لا يدركه الرجال وفضل الله تعالى يؤتيه من يشاء فأرجو أن يكون لنا أسوة ابن عباس رضي الله عنهما في فهم القرآن وما يراد به وما يراد منه ايضا ما يراد به وما يراد منه حتى نكون شبابا صالحا يقود الأمة الإسلامية إلى ما فيه خيرها وصلاحها طيب هذه ثلاثة أشياء من البركات السابقة في شيء بعد طيب من البركات اللاحقة نعم فضل اي نعم ليلة القدر صح فيه ليلة القدر سابقه لاحقا قل لا من دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى اليوم فيه ليلة القدر خير من ألف شهر كما قال الله عز وجل فنزل الملائكة والروح فيها فنزل من, من أين من السماء في أمر الله عز وجل والروح هو جبريل وبهذا نعرف ضلال من, من يقول إن جبريل لن ينزل إلى الأرض بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام على ما صحيح نعم لن ينزل بوحي صحيح أما نزول ليلة القدر ليلة القدر فهذا ثابت في القرآن تنزل الملائكة والروح فيها والموطن الذي تتنزل فيه الملائكة وتحل فيه موطن خير وبركة كما أن الموطن الذي لا تدخله الملائكة في الحال التي يكون فيه ما يمنع دخول الملائكة يكون ناقص البركة فلا تدخل الملائكة بيتا فيه صوره لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة كل بيت فيه صوره الملائكة لا تدخل بامر الله عز وجل وإذا لم تدخل الملائكة نقصت برقته ولهذا قال العلماء إنه يحرم اقتناء الصور يحرم اقتناؤها ولا يجوز أن تجعل في البيت إلا أنهم استثنوا أو استثنوا المتأخرون ما تدعو الضرورة والحاجة إليه و... فإنه لا بأس به. أقول أيها الإخوة ليلة القدر ليلة القدر والله ما أشروها بالحيث خلها حتى ننتهي ليلة القدر فيها خير وبركة سابق سابقا ولاحقا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهل ليلة القدر معلومة في عينها؟ يعني أنها ليلة مخصوصة في كل عام لا الصحيح لا وأن ليلة القدر تتنقل في العشر الأواخر فلقال النبي صلى الله عليه وسلم لنفر من أصحابه أروا ليلة القدر في السبع الاواخر أرى رؤياكم قد تواطعت في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرأ في السبع الاواخر يمكن ان تقول ليله 23 وعشرين وليله خمس وعشرين سبع وعشرين تسع وعشرين ثلاثين ثمان وعشرين وعشرين ولكن اوتار ليالي العشر اوكد من اشباعه وليله 27 وعشرين اوكد من غيرها ولكن كل هذه الليالي ينبغي ان نقيمها ونحيها بالقيام والتاهب له لأننا إذا قمنا كل الليالي صادفنا ليلة القدر ولا لا ها؟ نعم صادفنا لأنها لا تخرج عن هذه الليالي لكن لو أن أحدا لم يقم إلا ليلة سبع وعشرين هل يكون صدفها قد يكون وقد لا يكون طيب إذن الليالي كلها تتساوى بالقيام ما يفضل ليله على أخرى لأن كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر لكن لا شك أن بعضها أرجى من بعض طيب هل تخص ليلة القدر أو ما يغلب على الظن أو ما يرجى أن تكون ليلة القدر هل تخص بما يفعله بعض الناس اليوم في مكة بعمره بعض الناس الآن يخصون ليلة سبع وعشرين التي هي أرجى ليلة العشر يخصونها بعمره وتخصيص هذه الليلة بعمره لم يرد به الشرع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر ولم يقل من اعتمر ليلة القدر وفرق بين القيام وبين, وبين الاعتمار أما من لم يتهيأ له السفر إلا في زمن يصادف أن تكون ليلة القدر هي الليلة التي أقام فيها العمره فهذا لا بأس به لأن الرجل لم يتقصد أن تكون عمرته ليلة سبع وعشرين أما أن نخصها بعمرة فإننا نقول له هذا لم يرد به الشر وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقصوا ليلة الجمعه بقيام ولا يومها بصيام دل ذلك على أن تخصيص أي ليلة أو يوم بعبادة لم يرد بها الشر منهي من عنه الا مأمر به منهي من عنه طيب من البركات النازلة في هذا الشهر أو الواقع في هذا الشهر وهي لم تزل مستمرة النبي صلى الله عليه ايش قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه والله نعم طيب يقول الأخ انها تصفد فيه الشياطين يعني تغل وهذا يعني من البركات كلها لا معلوم لان الشياطين هم اعدى عدو للانسان ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا اي ما اشد عداوه الشيطان او عداوه المنافق او المنافق طيب ان نقرا القران القران بين ايدينا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال في المنافقين هم العدو فاحذرهم ايهن اشد الشيطان قال اتخذوه عدوا امرنا باتخاذها عدوا لكن هؤلاء امرنا بان نحذرهم وقال ان الشيطان لكم عدو بالنكره وهلاك قال هم هم العدو والجمله خبريه المعرفه طرق المعرف طرفاها تفيد وغير تفيد توكيد وغير والحصر ايضا والحصر على كل حال نعوذ بالله من المنافقين والشياطين اقول تصفت فيه الشياطين وتغل تغل الشياطين ولهذا تجد المؤمن في رمضان يزداد حبا ورغبه في الطاعة أليس كذلك وتجد عنده من الى لله عز وجل والتوبة إليه والخشوع ما لا يكون في غير رمضان كل هذا من آثار غل الشياطين لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من قبل طيب في أيضا من البركات في هذا الشهر نعم طيب فن. تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران ويقال لباغي يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر وهذا من الترغيب في الخير فالمؤمن إذا علم بأن أبواب الجنة تفتح ازداد رغبه في الأعمال التي تدخله في هذه الأبواب وأبواب الجنة كم ثمانية لكل نوع من أنواع الطاعة باب فللصلاة بسم الله فللصلاة باب والاستيام باب وللصدقه باب وللجهاد باب نعم ولكل نوع من أنواع الخيرات التي يعلمون الله عز وجل الباب من كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة من كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد من كان من باب الصدقة يدعى من باب الصدقة من كان من, باب من أهل الصيام يدعى من باب الريان طيب لو قال قائل المسلم مصلن متصدق صائم مجاهد نعم قال أبو بكر يا رسول الله ما على من دعي من باب واحد من هذه الأبواب من ضرورة يعني سهل أن يدعى من باب واحد فهل يدعى أحد من تلك الأبواب من جميع الأبواب قال نعم وأرجو أن تكون منهم الله اكبر ارجو ان تكون منهم كلنا أو مؤمن يعني مصدق صائم مزكي الى اخره افلا ندعى من جميع الابواب ان شاء الله نرجو الله عز وجل وان كان ذنوبنا كثيره وتقصيرنا كثير لكن من كانت عنايته بالصلاه اكثر يدعى من باب الصلاه من كانت عنايته بالصدقه أكثر يدعى من باب الصدقة وهلوم جره ومن كانت عنايته بجميع أنواع العبادات كثيرة دعية من جميع الأبواب طيب في, في البر من, من البركات في هذا الشهر أينها ذي أن الله يزين جنته كل ليلة لمن أراد أن يدخلها وذلك بالقيام بطاعة الله ومن أسباب ذلك صيام رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان إيمانا بمن بالله وبوعده واحتسابا لثوابه غفر له ما تقدم من ذنبه اكثر الناس اليوم يصومون عندكم الجواب ها؟ طيب نريد ان نحرر عباره اكثر الناس صح أو كثير من الناس كثير من الناس يصومون عادة وربما يبرهن على ذلك أنك تجده يصوم ولا يصلي في ناس يصومون ولا يصلون والذين يصومون ولا يصلون لا يقبل منهم صوم، ولا صدقة ولا حج ولا اي عمل صالح لان من لا يصلي كافر بالله العظيم كفرا مخرجا عن المله فما دل على ذلك كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم واقوال الصحابه والنظر الصحيح وليس هذا موضع بسط هذه الادله لانه ربما ياتينا مناسبه اوسع من هذا الوقت أقول إن الذي يصوم ولا يصلي هل يمكن أن نقول إنه صام تعبد لله الحقيقة أننا إن قلنا ذلك فقد نكون قد غلطنا أنفسنا لأنه لو كان يريد التعبد لله لتعبد لله بما هو أوكد وهي الصلاة فإن الصلاة أوكد من الصيام بإجماع المسلمين ولهذا نقول إن من الناس من يصوم عادة لا عبادة والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا طيب ما هي الحكمة من الصيام وما الذي أراد الله من عباده بالصوم استمع يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذا في القران في السنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه الله عز وجل لا يريد من عباده ان يعذبهم بمنعهم من الطعام والشراب والنكاح وانما اراد عز وجل ان يدعوا قول الزور والعمل به والجهل من يبين لمعنى قول الزور اليس كم نقبله يا اخي طيب فضل طيب. ما تعطينا قاعده عامه قول الزبق هذا مثل لكن ابي قاعده نعم يلا ايش شو لا لا بس الاخ جاب الغيبة والكذب والنميمة أكثر منك. طيب من يعرف قول الزور؟ نعم. قل يا أخي أنت. ها؟ لماذا لا نقول إن قول الزور كل كل قول محرم؟ لأن كل قول محرم فهو مزبر عن الطريق. أليس كذلك؟ طيب وترى الشمس إذا طلعت يعني تميت، فقول الزور كل قول ما فيه نسع من الحق فهو القول المحرم واضح يا جماعة العمل به أي بالزور ما هو العمل بالزور؟ بسيط العمل كل فعل محرم الجهل الجهل يعني قد يقول قائل ما معنى الجهل الإنسان ما هو يتخذ الجهل نفسه الجهل الأصل في الإنسان الجهل والله أخرجكم من بطون أمائتكم لا تعلمون شيئا فهل الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بالجهل عدم العلم ام أو أراد بالجهل شيئا آخر يلا قل ما هو ضد الحلم صح. طيب أراد به ضد الحلم وهو, وهو العدوان على الناس نعم أراد به ضد الحلم وهو العدوان على الناس ألم تسمعوا فنجهل فلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين هذا معنى الجهل كثير من الناس قد لا يفعل المحرم الذي بينه وبين الله لكن يعتدي على عباد الله وقد أمرنا أمرن النبي صلى الله عليه وسلم أن نقطع العدوان فقال إن ثابه أحد أو شاتمه فليقول إني صائم حتى لا يزداد الكلام بينهما فيجهل أحدهما على الآخر والله ما أتي لو واحد يثبت وش موقفك معه وانت صائم ها؟ طيب ما هو الموقف المطلوب منك ها؟ نعم أجيبه أقول إني امرؤ صائم جهرا ولا سرا نعم الصحيح جهرا لا اقوله سرا لاني اذا قلت سرا صحيح اني امنع نفسي اقول اني امرؤ صائم لنفسي وحتى حتى ترتدع عن مجاوبته او عن اجابته لكن اقوله جهرا لان قولي له جهرا فيه فائده ما هما الفائدة الأولى أشعره أني, أ... أني لست عاجزا عن الرد عليه لكن يمنعني من الصوم ثانيا أن فيه ردعا له وتخجيلا حتى يعلم أن الصائم ليس أهلا للمسابة والمشاتمة على كل حال الحكمة من الصوم ما هي ها التقوى وترك المحرمات والعدوان على عباد الله هذه هي الحكمة من الصوم أقول هذه هي الحكمة من الصوم وليس الحكمة أن الإنسان يدع الطعام والشراب والنكاح والعجب ان بعض الصائمين يقول الدواهي يقول الدواهي بلسانه ويفعل الدواهي بفعله ثم اذا انقشع او انجرح ظفره اصبعه جاء يسال هل يفطر ولا ما يفطر مع انه يعمل من الأقوال الشيء الكثير من المحرمات يكذب ويغتاب الناس ويسبهم ويلعنهم ويفعل كذلك أشياء محرمة بالغش في البيع والشراء والخيانة وعدم الالتزام وأقولها وإن كانت توجع بعض الناس عدم التزام الموظف بالحضور الى الوظيفة وقت العمل تجد بعض الناس الان في بيته ومتى ما صحى راح للعمل الدوما يبتدي في رمضان متى الساعة العاشرة لكنه يحضر الساعة الواحدة ويخرج الساعة الثالثة هذا حرام ما يجوز لان الانسان في دخونه في سلك الوظيفة قد اعطى الحكومه عهدا بالالتزام بهذه الوظيفه والله عز وجل يقول اوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ويقول عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود هذا مما يخفش الصوم وينقصه ان تسرق شيئا من زمن وظيفتك فلا تحضر وقت الحضور أو تخرج قبل وقت ال... قبل وقت انتهاء الدوام إذن الحكمة من الصوم لو أننا قمنا بها فإنه لن يخرج شهر رمضان إلا وقد اكتسبنا مناعة عن الذنوب وصار منهاجنا منهاجا سليما لأن شهرا كاملا يدرس الإنسان في هذه المعاني الجليلة لا بد أن يتأثر فيه. طيب فيه في البركات التي دخل في شهر رمضان؟ نعم. على وراك يا مم. نعم استحي. يقول مضاعفة التواب فإن من أدى فيه. يعني تطوع فيه كان كمن أدى فريضة فيما سوى لكن هذا الحديث أو هذه الجملة التي ذكرها الأخ هي موجودة في حديث سلمان المرفوع والحديث ضعيف وعلى هذا فنريد أن نقول بدلا من ذلك أن الحسنات تضاعف فيه والسيئات تضاعف العلماء رحمهم الله يقولون إن الحسنات تضاعف في كل زمان فاضل أو مكان والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل والحقيقة ان مضاعفة الحسنات والسيئات قد تكون بسبب المكان وبسبب الزمان وبسبب العامل وبسبب وبسبب العمل يعني أوجه اختلاف الفضل أكثر من الزمان والمكان. تكون الحسنة مضاعفة باعتبار العامل. هل أحد منكم يأتي بدليل على ذلك أن الحسنات تكون مضاعفة بسبب العامل؟ مكانك هذا ما ما مكانك الجواب. برمه قلي طيب بسبب العامل تضاعف الاعمال بحسب العامل ها طيب ما خل بحسب العامل او السبب ما نفرض طيب, طيب. في دريه ثاني في دريه ثانيه طيب لا لا من هنا طيب تفضل يلا نعم لها لمضاعفة السيئات ما وصلناها أسره في لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفرس وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا وكذلك العبادة في زمن الفتنة وإعراض الناس عن الدين تكون أغم أجرا من العبادة في حال استقامة الناس وتكون الفضيلة بحسب العمل كما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القصي قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وتكون بحسب الزمان كما في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر يعني عشر ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله لفه لنرجع من ذلك بشيء وتكون المضاعفة في المكان كما في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام يقول السلام. ان الدم نجس ان فاض اشرح بالتفصيل <تصفيق> او هذا الرأس ده سرطان الدم إذا اردنا كما قال اخونا السائل النشر بالتفصيل نقول الدم الخارج من حيوان نجس نجس قليله وكثيره مثاله الدم الخارج من الخنزير مثلا أو من الكلب هذا نجس قليله هو بدون تفصيل سواء خرج منه حيا أم ميت ثانيا الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت انتبه دم خارج من حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت فهذا إن كان في حال الحياة فهو نجس لكن يعفى عن يسيره نجس لكن يعفى عن يسيره مثل إيش حيوان طاهر في الحياة نجس بعد الموت ها؟ البعير صح البعير طيب الغنم هي طاهره بالحياه نجسه بعد الموت والدليل على نجاستها بعد الموت قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طائر يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس هذا نقول نجس لكن يعفى الثاني هذا الثاني الثالث الدم خارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت ما حكمه دم خارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الموت فهذا طاهر طاهر ولا يجب غسل إلا أنه يستثنى منه عند عامة العلماء دم الآدمي فإن دم الآدمي دم خارج من طاهر في الحياة وبعد الموت ومع ذلك فإنه عند جمهور العلماء نجس لكنه يعفى عن يسيره طيب كم هذه ها أربعة كم كم هذه كم ذكات من قسم ثلاثة طيب من يستطيع عيدها نعم فضل. طاهر في حياة وبعد الموت ما حكم هذا الدم هذا طاهر كثير هو يصير يستثنى من هذا دم الإنسان فإنه عند اكثر اهل العلم نجس لكن يعفى أن يسير طيب هذا واحد ما هو كذلك كذلك ما قسمناها القسم الثاني نعم يكون نجسا لا نجس قليلا وكثيرا لكن يعفى طيب الثالث نعم كثير وقليل ولا يعفى احسنت طيب أحسن الرابع الدم الخارج من السبيل من سبيل الادمي يعني خرج من الدبر أو من الذكر فهذا نجس، ولا يعفى عن يسيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء عن دم الحيض يصيب الثوب امر بغسله بدون تفصيل فهذه أربع اقسام في الدماء طيب نقبل سؤال هذا بالمرقى يا جماعة ما هو تعقيب هذا جديد طيب للفاعدة نقبله طيب نقول أن الدم الخارج من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لا قليله ولا كثيره فدم الرعاة ودم الجرح بل نقول كل خارج من غير السبيلين من بدن الإنسان فإنه لا ينقض الوضوء كالقي والدم وماء الجروح وغيرها وجعلنا نقف لاننا نقف على هذا القدر من الشرح ونسال الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما علمنا وان يرزقنا الاخلاص والمتابعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الله محمد وعلى آله وعلى آله وأقابه أجمعين أما بعد فإننا تكلمنا بالأمس على ما في شهر رمضان من الأمور التي فيها بركة نعم ايش الصوت بعيش فهل يمكن أن نعيد ذلك على, على سبيل السؤال لكم معز بالشر لنفهم من ذاكرته جيدة طيب اينما طيب خلص لا لا خلص ايش نزول القران نعم ها ايش غت نعم وغزوة بدر طيب ايش تصفر الشياطين وفي تصفيدها تقليل المعاصي طيب نعم وفي فتحها ايضا تحرير على الطاعة طيب في الشيء بعد طيب مضاعف الحسنات والسيئات طيب مضاعف السيئات بالكمية أو بالكيفية نعم ها بالكيفيه طيب أفضل. ذكرنا أيضا فائدة جاءت في أجوبة الأسئلة أن الدماء أنواع أن الدماء أنواع طيب أسفل أسفل الدم الخارج من حيوان النجس في الحياة وفي الممات ما حكم هذا الدم؟ نجس من قليل وقفته طيب مثاله ها؟ نعم بس. الدم الخارج من حيوان من نجس في الحياة وفي الممات نجس لا يُعفى عن نسير طيب هذا القسم الاول ثاني من حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات ما حكمه ما حكمه وش حكم الدم هذا هذا طاهر إلا الآدمي تمام الدم الخارج من حيوان طاهر في الحياة وبعد الممات هذا طاهر إلا إذا كان من آدمي فجمهور العلماء على أنه نجس يوافق ان يصير الثالث اللي اخذ اللي اجاب لا يجي مرض ثانيه نعم اينه اذا أنا ها ايش من حيوان طاهر الحياه ناجس بعد الموت ما حكم هذا الدم؟ حكم أنه ناجس يعفى عن السيل. مثل مثال الحيوان الذي طاهر بالحياة ونجس بالمات طيب كالإبل والبقر والغنم كذا والهرة هذه يعفى عن يسيلها وهي ناجس طيب أد... ما القسم الرابع أولاً. القسم الرابع لا لا خلصنا من هذا من فهد بالحياك ورمال نجد بالحياك ورمال فهد بالحياك ونجس في الممات بقي القسم الرابع نعم نعم فهذا نجس قليل وكثير الدم الخارج من السبيلين نجس قليل وكثير كدم الحي فإنه نجس قليل وكثير ولا يعفى عنه هذه الدماء التي قسمناها إذا خرجت والحيوان حي أما ما خرجت بعد موته فإن كان مذكاً ذكاةً شرعية فهو طاهر صح؟ انتبه الدم الذي يكون بعد الذكاة الشرعية دم طاهر دم طاهر ولو ظهرت حمرته مثاله رجل ذبح شاتاً وبعد أن ماتت صار يسلخها ويصيبه من دمها فهذا الدم طاهر قليله وكثيره ولا يضر الحمد لله هذا جيد يعني اذا ما شاء الله الاختبار كم تسعين من مئة طيب ولعلنا نقف لان عندنا اسئله ونسأل الله تعالى ان ينفعنا جميعا بما علمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والأمانين والصلاة والسلام على أسفر البيئات والسليم صلي وسلم على السلام ولينا محمدون على أعلى المصحفين الشيخ يقول ما علامات ليلة القدر نعم من علامات ليلة القدر أنها ليلة هادئة وأن المؤمن ينشرح صدره لها ويطمئن قلبه وينشط في فعل الخير وأن الشمس في صباحها تطلع صافية ليس لها شعع نعم سؤال يقول هل المعترفين يخرجون الى السلام او الذي خرجوا من السجن ام لا اذا خرجوا لمصلحه مثل ان يكون حر في الاسفل وخرجوا الى السطح للتبرد سلبا لان هذه مصلحه والمسافه قصيره وهم لم يخرجوا من المسجد لمغادر في المسجد ولكن خرجوا من المسجد ليدخلوا الى المسجد من جانب اخر ولهذا اذا دخلوا من طريق السلالم وخطوا هذه الخطوات لا يشترون لهم ان يصلوا تحيه المسجد اذا وصلوا الى الصف لانهم لم يخرجوا في الحقيقة عن حكم المسجد نعم نعم وكذلك اذا, إذا, إذا, إذا خرجوا لحضور الدرس وهم راجعون الى المسجد نعم